Well, I'm dying in Switzerland now. I'm not well. I'm I'm I'm in I'll die, I learned it would feel the way you know some other weary mother would make us like this well. I learned it علي علي مكثنا بصيع السوقين إذا سنبقى روي روي ما يغبي تمر يا فرح علي علي مكثنا بصيع السوقين إذا سنبقى روي يفروح عني ,حالي ساشاعي غيري ربا بس السكذا من ايمن غيرينا نقد قول studio يفروح عني علي, علي ساشاANGي غيري بس السكذا من ايمن غيرينا نقد قوله g 걸�سل ألاخوخ غيريقبب قي أنا نزور الفاقيق بionalيين سويتل ودمع الاخو خيريقبب Sinne mä sinne seljimä lämmin, ihmisen korjaavia tiirshiluut, iso mara. Joo, paraaan lii, تصير عاسي سنون مشيرة كمنوتس قصده باباها سمن الخيالي يويغي غدو تخلي <تسجيل> ما تصير عاسي سنون مشيرة كمنوتس ترصد ونه